وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا لوديا للصلاة بي يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون